سَدّ ح اسمَ رَبِّكَ الأعلى الذي خلَقَ فَسََّى والَّذ قرَ فَهدام والَّذ أأَخرج المروعى فجعلهُ غثَام أن أأَحوام سَنقْرِئكَ فَلاَسَ إَِّا م شَ الله إنه يعلم الجهر وما يخفاه ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيدكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقام إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله